نتوسل بالحباب والبتول المستطابة والنبي ثم صحابة فعسى al-Nabi, sahaba, مرحباً بأهل المصال. Kusul hayri نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم صحابة